ما جعل الله لرجل من قل بين في جوفه وما جعل أزواجكم الآيتوا ظاهرون منهم أمماتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بِبَعْضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَادِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أُولِي أَيْكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتَوِراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وإبراهيم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وليضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اجاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا و كان الله بما تعملون بصيرا اجاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزنوا زلزالا شديدا وإذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 ما سئل الفتنة لأتوها وما تلبث بها إلا يسيرون ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يورون الأدباء وكان عهد الله مسولا كل أيام فعكم الفرار كل أيام فعكم الفرار إن فررت من الموت أو القتى وَإِذَا الَّتُمَّ الدَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَاذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سوءا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْلُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرًا فَذَئِنَعَمَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَرُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِبْهَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي كَلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الموت فإذا ذهب الخوف سلقو قم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَدْعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَأْرَابِ يَسْأَلُونَ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ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 رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر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 وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ضجرهم وأنزل الذين ضجرهم من أهل الكتاب من صياصهم من صياصهم وقد في قلوبهم الرعب. فريقا تقوتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيضا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرعكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي لستنف يا نساء أن النبي من يأتي ما كنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب يا نساء أن النبي من يأتي ما يأتي ما كنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك عن الله يسير. وَاكِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُم لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا وَتَعْمَل صَالِحًا نُّؤْتِهِ أَجْرًا مَّرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُ رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ نَسْتَنصِرُكُنَّ أَن تَحْذَرْنَ أَن إن اتقيتُن فَلَا تَخْطَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِكِ مَرَضُهُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ نَتَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُم الرِّجْتَ أ ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتنا في بيوتكم واذكرن ما يتنا بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصنتقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعده الله لهم مغفرة أعده الله لهم مغفرته وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أي يكون لهم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 منها وطرا ووجناكنا لكي لا لكي لا يكون على المؤمنين حرجا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا ما قدروا الذين يبلغون لسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وقتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين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 رحيم تحيتهم يوم يلقون موسى سلام تحيتهم يوم يلقون موسى سلام واعدناهم كريما يا أيها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطعي الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 فسرحو فمتّعو وسرحو سراح يا أيها النبي إن أحلى لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما بلكت يمينك وما بلكت يمينك مما أفّى الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي ياجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد, إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قَدَّعَلِنَا مَا فَرَطْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ عِمَالُهُمْ لِكِي لَا لِكِي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تُرْجِي مَا من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَا تَشَاءُ وَتُؤِي تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَى وَيَتَوَلَّى مِمَّنْ عَزَلْتَ فَنَاجَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ أَدْنَى أَن تَقَطَّعَ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُونَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُنُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 ايو الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير طعام غير ناظرين الانه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهن ولا ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لئن جاء يوم النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن مما جلابي بهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يُؤذين وكان الله غفور رحيم لئن المنافقون والذين في قلوبهم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 يجدون وليا ولا نصير يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وقالوا ربنا فأضلونا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتيم ضيعين من العذاب والعنم وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما